عليك الكتاب للناس بالحق فمن احتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكي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 يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أَوَلَوْ كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله جَمِيعًا جميعا له ملك السماوات والأرض.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 لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا حَاقَ بِهِمْ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 في ذلك لآيات لقوم